الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله تعالى في هذا اللقاء العلمي المبارك إن شاء الله تعالى في هذه دورة المباركة والذين تدارس فيه مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وسنحاول في هذا الدرس إن شاء الله تعالى التعليق السريع حتى ننتهي إن شاء الله تعالى هذا اليوم بحول لقوة صدر الشيء الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ابن أبي زيد القيرواني وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصوائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مهيئته قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن عاقبه الله بناره اخرجه منها بايمانه فادخله به جنته فما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته نعم. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة ومن رحمته سبحانه وتعالى بها ومن كرمه حيث ضاعف سبحانه وتعالى عباد المؤمن الحسنات من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها بل إن من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن يكتب حتى الهم هو العقد العزم على فعل الخير فمن عقد نيته وعزم على فعل خير كتبها الله له بهذا العزم حسنة وإن لم يفعلها فإن فعلها كتبه له عشر حسنات وهذا من فضله سبحانه وتعالى إذن لا يهلك على الله عز وجل إلا هالك فمن سبقت آحاده عشراته فهو هالك لا شك ولا ريب لأن السيئات بواحدة والحسنات بعشر فمن غلبت آحاده عشراته فهو هالك قال وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وهذا هو الصحيح من مذهب أهل السنة والجماعة أن الكبائر لابد لها من توبة أن الكبائر لابد لها من توبة بخلاف الصغائر وأهل السنة والجماعة يحذرون المسلمة من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها خل الذنوبة صغيرها وكبيرها ذاك التقى وعمل كماش فوق عرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقل النصغيرة لإن الجبال من الحصى وقد ضرب العلماء رحمهم الله تعالى على هذا مثلا ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله مثل محقرات الذنوب كمثل قوم اخرجوا في صحراء فوقدوا نارا فأتى, بهذا فأتى هذا بعود وهذا بعود فاجتمعت من هذه العيدان نار كبيرة هكذا الصغائر وضربوا كذلك لها مثلا بقولهم كما رجل دخل الغابة فخوف الأسد فاحتاط لنفسه فلما رأى الأسد قاتله فقتله قتل رجل الأسد لأنه محتاط فنام بجوار بيت نمل فدبت نملات على يده فضحك قال ما هذه النملات بالنسبة لهذا الأسد فأهملها فدخلت في أنفه وعيونه وآذانه فقتلت هذه النملات عافية. فالصغائرات يقولون لا صغيرة مع الإصرار كما أنه لا كبيرا مع الاستغفار فالإسرار على الصغيرة يسيرها كبيرا أعوذ بالله من ذلك ومن مكفرات الذنوب حفظكم والله اجتنابوا الكبائر إن تجتنبوا كبائر ماتنا وأنكفاكم سيئاتكم وأعظم المكفرات توحيد الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك له الأول وهم مهتدون إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى مذهب أهل سنة والجماعة في مرتكب الكبيرة إن مات آمن غير توبة فمذهب السلف يقوم على أربعة أمور أو على ثلاثة أمور أولها أن مرتكب الكبيرة إذا تاب تاب الله عليه الثاني إذا أقيم عليه الحد فهو كفارة له لأن من رحمة الله سبحانه وتعالى ألا يجمع المسلم العذابين الدنيا والآخرة الثالث إن مات من غير توبة ولا إقامة حد فهو إلى الله تعالى هذا معنى تحت المشيئة يعني إن شاء الله عز وجل عفى عنه وأدخله الجنة بلا حساب ولا عذاب وإن شاء الله عز وجل عذبه على قدر ذنبه إلا أن الإيمان مانع من الخلود في النار إذن ما معنى تحت المشيئة أي إن شاء الله عز وجل عفى عنه وأدخله الجنة لا حساب ولا عذاب لأول وهلة وإن شاء سبحانه وتعالى عفعا وإن شاء عذبه على أقل ذنبه إلا أنه لا يخلد في النار قال ومن عاقبه الله بناره يعني من أهل الكبائر الموحدين ومن عاقبه الله بناره يعني من أهل الكبائر من الموحدين أخرجه منها بإيمانه لأن الإيمان والتوحيد مانعاني من الخلود في النار أخرجوا من النار وإن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان قال فأدخله به جنة فأدخله بإيمانه أو بتوحيده فأدخله بإيمانه أو بتوحيده والإيمان والتوحيد كلمتان بينهما عموم وخصوص الإيمان والتوحيد كلمتان بينهما عموم وخصوص كما بين الإسلام والايمان كذلك الإيمان والتوحيد في حديث عبد الله بن عمر رضي عنهما قال بني الإسلام على خمس ايمان بالله ورسوله بني الاسلام على خمس ايمان بالله ورسوله وفي روايه عاشات الليله ونزل رسول الله صلى الله عليه يوحد الله فقولوا منها بإيمانه يعني بتوحيده فأدخله به يعني بإيمانه أو تجنته قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خير يراه فكيف بالإيمان كذلك من أعظم أسباب النجاة من النار شفاعة الشافعين ومنها شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هناك شفاعات خاصه من النبي صلى الله عليه واله وسلم وشفاعات مشتركه اما الشفاعات الخاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم فثلاث انواع اولها الشفاعه العظمى وهي المقام المحمود الذي يحمد عليه الاولون والاخرون الثانيه شفاعته صلى الله عليه واله وسلم لدخول الجنه شفاعته في عمي أبي طالب يخف الله عنه بعض العذاب والأنواع الأخرى مشتركة من ذلك شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم بأقام سحق النار أن لا يدخلوها من التوحيد أو بقوم دخلوها من أهل الكبير يخلوا منها إذن من أعظم أسباب المجاة من النار كذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم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 وجعلهم محجوبون محجوبين عن رؤيته <تصفيق> بدأ الشيخ هنا حفظكم الله يفصل فيما يجري في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة يوم الحسرة والندامة يوم الطامة الكبرى ويوم الصاخة ويوم التغابل فبدأ بمعتقد أهل السنة والجماعة في الجنة في الجنة والنار أهل السنة والجماعة يقولون الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان وهما باقيتان أزليتان لا تفريان ولا تبيدان الجنة والنار عند أهل السنة والجماعة كما دلت على ذلك المصوص مخلوقتان موجودتان الآن وهما باقيتان أزليتان لا تفريان ولا تبيدان والجنه دار نعيم لاولياء والنار دار عذاب لاعلى اعدائه واعظم نعيم اهل الجنه هو التلذذ بالنظر لوجه الله سبحانه وتعالى ثم ذكر مساله ثنيه يسيره وهي التي اهبط منها ادم ونبيه وخليفته الى ارض هذه مساله خلافيه بين السلف رحمه الله على ثلاث اقوال منهم من يقول إنها هي الجنة التي أحبط منها آدم هي جنة عدن وعندهم أدلة على هذا ومنهم من يقول إنها يغيرها وأن تلك جنة في الأرض يحبط منها إلى مكان آخر نتقل يعني أنه كان آخر من من يقتوقف جمع الأدلة أدلة القول لأساس القول كلها ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح ثم قال وخلق النار فعدها دار خلود لمن كفر بي والحد لان المؤمن وان دخل النار ان الله لا يخلدون فيها الحد ما لا الحد ما لا وهو بعد كفر بما لا كفرا في اياتي وكتب ورسله كما تفضل سبحانه وتعالى على أهل الجنة ورئته سبحانه وتعالى عذب أهل النار لأن حجبهم سبحانه وتعالى عن رئته وقد دلت النصوص الكثير على أن الجنة والنار موجودتان الآن وأنهما دار نعيم أو عذاب من الكتاب والسنة من ذلك قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من معن غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمل لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من الله ومن ربهم ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال الصحابة يا رسول حدثنا على الجنة ما بناؤها قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤل والياقوت وترابها الزعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفلى شبابه في يقول صلى الله عليه وآله وسلم كذلك إذا سألتم الله الجنة فسألوا بذوس الأعلى فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة فوقه عبد الرحمن وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يتراؤون أهل الغرف فوقهم كما تتراؤون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق ومن المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء غيرهم قال بلى والذي نفسه بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وقال صلى الله عليه وآله وسلن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس النيام وألان الكلام ويقول صلى الله عليه وسلم إن للمؤمن في الجنة لخيمة من أولاة واحد مجوفة طولها في السماء ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوفوا عليهم فلا يعرف بعضهم بعضا من كثرتهم وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على سورة القمر لتالبدري ثم الذين يلونهم على أشددهم السويضاء ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا يبولون ولا يتمخطون ولا يبسقون أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك أخلاقهم على خلق وجل واحد على طول أبيهم آدم ستون ذراعا لاختلاف بينهم ولا تباغط قلوبهم قلب ورد واحد وسبحوا الله ورده وعشيا والنصوص في وصفها جدا أما النار نعوذ بالله منها فقد كذلك وصفه الكتاب في وسنة كثيرة من ذلك تعالى سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقوله تعالى يوم يغشاه لعذاب فوق من وقال تعالى له من لهم الفوق من من النارهم تحت ذلك يخوف الله بعباده وعباده التقوون وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سمون وحميم وظل من يحوم لا بارج ولا كريم يا أيها الذين آمنوا قوى أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكة غلاغ الشداد لا يعصون الله ما ورفعنا وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض, لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ويؤتون صحائفهم بأعمالهم فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حصابا يسيرا ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون صعيرا وأن الصراط حقا يجوزه العباد بقدر أعمالهم فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم وقوم أربقتهم فيها أعمالهم والإيمان بحول رسول الله فرده أمته لا يضمأ من شرب من شرب منه ويداد عنه من بدل وغير نعم. هذه حفظكم الله تعالى بعض الأمور العظام التي تجد يوم القيامة نسأل الله أحوان وإياكم من ذلك مجيء الله عز وجل في عرصات يوم القيامة لأن الله سبحانه وتعالى إذا بعث الناس ثم حشرهم إذا بعث الله سبحانه وتعالى الناس ثم حشرهم في المحشر تركهم سبحانه وتعالى ما شاء يتركهم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة كان مقداره خمسين ألف سنة فيلهمون الشفاعة فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيعتذر ثم إلى نوح فيعتذر ثم إلى إبراهيم فيعتذر ثم إلى موسى فيعتذر ثم إلى عيسى فيعتذر كل عذرا إلا عيسى عليه سيذهب إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيذهبون إليه فيقول أنا لها أنا لها فيذهب صلى الله عليه وآله وسلم فيستأذن الله فيأذن الله له فيخر ساجد عند العرش فيفتح الله عز وجل عليه بمحمد ما كان يعرفها في الدنيا ثم يتركه الله ما شاء يتركه ساجد وقال يا محمد ارفع رأسك وقول يسمع وسل تعطى واشفعت شفع فيشفع النبي صلى الله عليه وآله وسل كلها وخلق كلهم أن يتجلى الله عز وجل لهم وهذا التجلي غير تجليه سبحانه وتعالى لأهل الجنة وهذا معنى قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا ومعنى قوله تعالى ويحو العرش ربك يومين ثمانية ثم توضع الموازين وأهل السنة والجماعة يقول الميزان حقيقي له كفتان يوزن به العامل والعمل والصحائف الميزان الميزان حقيقي له كفتان توزن به صحائف الأعمال والأعمال والعامل غدلت نصوص الكتاب والسنة على هذا والله عز وجل ليس بحاجة المزأ لكن كل هذا من باب إظهار عدله سبحانه وتعالى كل هذا من باب إظهار عدله سبحانه وتعالى ليقطع حجة الخلق عنه سبحانه وتعالى وقد أول الأشاعرة الميزان كما أول سائر الغيبيات من أسماء الله عز وجل وصفات أولوها وقالوا لا يحتاج للميزان للبقال وغيره والله لا يحتاج لكن هذا ذكره سبحانه وتعالى لكن لإضغار عجله ثم حفظكم الله تؤتى بصحف الأعمال وكل إنسان لدى وطير في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشور اقرأ كتابك فبنفسك اليوم عليك حسيبا فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا ومن أوت كتابا وراء ظهر فسوف يصلى سعيرا فأولئك يصرون سعيرا يقول بعض العلماء في هذا الوقف العظيم مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهاب من غيظ ومن حنق على العصاة رب العرش غضبانا اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان لما قرأت ولم تنكر قراءته اقرار من عرف الأشياء ارفانا ناد الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد العصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون بدال كل سكانا ويقول آخر في هذا الوقف العظيم كذلك وكيف قرت لأهل العلم أعينهم أو استلذوا لذيذ النوم أو هجعوا والموت ينذرهم جهر على لو كان للقوم أسماع لقد سمعوا والنار لا لابد موردهم وليس يدرون من ينجو ومن يقع قد أمسل الطير والألعام آمنة والنون في البحر من يقتالها فزع والآدمي بهذا الكسف مرتهن له رقيب على صار يطلع حتى يوافيه يوم الجمع منفردا وخصبه الجلد والأوصار والسمع إذ النبيون والأشهاد قائمة والجن والإنس والأملاك قد خشعوا وطارت الصحف الأيدي ونشرت فيها السراير والأخورة الطلع فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا أدري ما يقع أفي الجنان وفوز الانقطاع له أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع تهوي بساكنها طورا وترفعهم إذا رجوا وخدوا من قمعوا طال البكاء فلن يرحم تضرعهم هيئة لا تغني ولا جزع ينفع العلم قبل نوت عالمه قد سال قوم رجع فما رجعوا نصلى الله عز وجل حلوه والآفية قال وأن الصراط حق الصراط جسر حقيقي على ظهر جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف ضحض ضحض مزلة عليه كلاليب كأمثال شوك السعدان يمر عليه الناس على قدر أعمالهم وهذا معنى قولي تعالى وان منكم الا واردا كان على ربك حكما مقضيا يجوزه العباد بقدر اعمالهم فمن كان صاحبا عمل صالح جازاه بسرعه ومنهم من يركض كسرعه البرق الى الى اقل الى الناس متفاوتون فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم يسقطون تأخذهم هذه الكلاليب نعوذ بالله منها اللهم أجرنا من النار يا حيقين ومن ذلك حفظكم الله الإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحوضه في عرصات يوم القيامة عندما يجمع الله الأولين والآخرين يبعثون عطاشا جوعا حفاتا عراتا ظلا بهما فيقوم صلى الله عليه وآله وسلم على حوضه يسقي الناس طوله وعرضه مسيرة شهر ماءه أشد بياض من اللبن وأحذى من العسل من شريب منه شربة لا يضموا بعدها أبدا بل قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من شريب من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم شربة دخل الجنة قال ترده أمته وهذا الحوض حفظكم لغير الكوثر لأن الكوثر نهر في الجنة أما الحوض فهو خارج الجنة لكن ماءه من الكوثر له من الكوثر من زابان أحدهما ذهب والآخر في الضه دلت على ذلك النصوص الكثيرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل إن العلماء يقولوا إن أحاديث الحوض متواترة أحاديث الحوض متواترة قال ويذاد عنه وبدل وغير كما صح عنه صلى الله عليه وآله وسنه قال أنا فرطكم على الحوض أي أنا سابقكم وإنه ليذاد بيناس من أمتي على الحوض فأقول يا رب أمتي أمتي قال فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم لم يزالوا مقالبين على عقابه منذ فارقتهم قال فأقول سحقا سحقا لمبدل وغير بعدي وقد زعم الرافضة عليه من الله ما يستحقون أن هذا الحديث في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كلهم في الجنة أحسن الله إليك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 هذا حفظكم الله تعالى هو مذهب أهل السنة والجماعة في بيان حقيقة الإيمان وهم وسط في هذا الباب بين الخوارج والمعتزد من جهة وبين المرجعة من جهة أخرى وهذا دليل على أن الإمامة ابن أبي زيد القيرواني على مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف ما توهمه بعض الناس عندما قرأ مقدمة هذه الرسالة الإيمان في اللغة حفظكم الله التصديق الخاص أو هو الإقرار المتضمن لتصديق القلب واللسان والجوارح وأما في الشرع فوقول باللسان وإخلاص بالقلب واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال الصالحة وينقص بنقصها إذن الإيمان عند السلف ومركب أربعة أركان رتن أول قول اللسان الثاني اعتقاد القلب الثاني عمل الجوارح الرابع أن الإيمان يزيد وينقص فمن أتى بهذه الأركان الأربعة فقد برئ من تهمة الوعيدية والوعدية أو الخوارج أو المرجعة ووافقت الفرق الإسلامية أهل السنة في بعض هذه الأركان وخالفوها في البعض الآخر فالإيمان عند الجهمية مجرد معرفة القلب الإيمان عند الجهمية مجرد معرفة القلب والإيمان عند الكرامية مجرد تلفظ باللسان وعند المرجعة الغلات مجرد التصديق القلبي وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكبر طاعة وذهبت بعض فرق المرجعة إلى أن الإيمان التصديق كما هو معتقد الأشاعرة والماتريدية يقول قائل منفسر الإيمان بالتصديق والقول فيه الخلف بالتحقيق فقيل شطر وقيل بل شرط كالعمل وذهبت مرجاة الفقهاء إلى أن الإيمان اعتقاد القلب والتلفظ باللسان وأخرج العمل عن مسمى الإيمان وقابلت هؤلاء الخوارج والمعتزلة فقالوا الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان مع فعل جميع الطاعات وترك جميع المحرمات فمن ترك بعض أحد العمل كفر عند المعتدد وعند من؟ وعند الخوارج وتوسط أهل السنة لهذا قالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب أو بالجنان وعمل بالجوالح والأركان يزيد بطرس العصية قال هنا فيكون فيها النقص وفيها الزيادة يعني في العمل أن نقص الإيمان الواجب أو الكامل يكون بنقص العمل فإذا كان العمل واجبا نقص الإيمان الواجب وإذا كان العمل مستحبا نقص الإيمان المستحب لأن الإيمان بضع وسبعون وسبعون شعبا قال ولا يكن قول الإيمان إلا بالعمل ولا قول وعمل إلا بنية أي بأتقاد القلب ولا قول وعمل ونية إلا بموقع وهذه الكلمة وهذا القيد قيد مبارك عظيم جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عمل يساعد الله فهو رد فأي اعتقاد لا يخالف اعتقاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو مردود وأي قول تعبدي لا يخالف قوله فهو مردود وأي عمل عبادي يخالف قوله فهو عمله فهو مردود نعم وأنه لا, يكفر أحد وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة هذا يعني بذنب هذا مصطلح حفظكم الله عند أهل السنة يقصون بالذنوب الكبائر يقصون بكلمة الذنوب ماذا الكبائر وإلا هناك ذنوب مكفرة كثيرة جدا نعوذ بالله منها وهي الردة وأحكامها وسائلها المخشورة أهل القبلة منهم كل من كان ظاهره الإسلام جاء في الحديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فوالموحى المسلم لهما أنا وعليما علينا كل من كان ظاهره الإسلام فهو من أهل القبلة لا نكفره بكل ذنب ما لم يستحل فإذا استحل كفر إذا استحل الزنا كفر ونحو ذلك لكن ما هو حد الاستحلال وهل من أصر على ذنب استحله الجواب لا الإصرار ليس دليلا على الاستحلال أبدا وإنما الاستحلال أن يقول رجل بلسان يكتب يقول الزنا حلال هكذا يقول الزنا حلال أو الخمر حلال هذا استحل إما يترفع بلسانه يكتب بقلمه هناك فرق كذلك بين استحلال الجنس والاستحلال النوعي أن يقول الخمر حلال هذا كفر بالله عز وجل لكن يقول النبي حلال كما يذهب بعض الأحناف يقول النبي ذو حلال عنده هذا استحلال نوع استحلال النوع هذا غير مكفر هذه نصة خلافية يختلفها للنبيذ خمر وليس بخمر فقال قال النبي ذو حلال لا يكفر بخلايا من قال الخمر حلال او سورة من سور الربا من قال الربا حلال وكفر لكن من قال الربا حرام لكن السورة الفلانية ليست بربا ليست بربا اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في ربا النسيئة مثلا او ربا الفضل مثلا ونحو ذلك ومسال الدقيقة هذا لا يكفر وان الشهداء احيان عند ربهم يرزقون وأرواح أهل السعادة بواقية ناعمة إلى يوم يبعثون وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين الذي الم... عليه أهل السنة والجماعة أن العذاب والنعيم في القبر على الروح والجسد والروح وإن كان لها ظهور أكبر من الجسد في القبر إلا أن الله عز وجل قادر على أن يرسل عذابه أو نعيمه إلى ذرات الجسد مهما تفتت وتطايرت ومن ذلك أن بعض الأرواح تنحم في الجنة كأرواح الشهداء وأرواح المؤمنين كلها تنحم في الجنة عند ربهم يرزقون بل أحيانا ربهم يرزقون وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يعني بالقول الثابت هنا فتنة القبر كما مر معنا في الدرس الماضي أن مسائل قرأ من منازل الآخرة الآن وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه نعم الإيمان بالملائكة عليهم السلام هو الركن الثاني من أركان الإيمان أنتم بالله وملائكته والملائكة جمع ملك والملك هو الرسول بين الله عز وجل وبين خلقه ملك بفتح اللام معناه رسول لأنه مأخوذ من الألوكة والألوكة بعد الرسالة ألكني إليه يعني أرسلني إليه إذن الملك, الملك واحد الملائكة وهو بمعنى رسول وله أعمال عظيمة جدا. وأعدادهم كثيرة جدا لا يحصيهم إلا الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات ودايم الرسلا ولياجعلت مثله وثلاثا ورباع ولهم اعمال عظيمه جدا يقول ابن قيم رحمه الله تعالى ما من حركة في هذا الكون علوي ولا سفلي الا وراها ملك وأعلى نقطة نعرفها أعلى مخلوق أن نعرفه العرش ولهم ملاك يحملونه وحفون به وهم الله عز وجل للمؤمنين نحن الآن غافلون وحملة العرش والحافون به يدعون الله لنا قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمن به ويستغفر للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمته وعلما فاغفر للذين تابوا وتبعوا سبيله وقيم عذاب الجحيم وهذا من فضل الله عز وجل علينا وهناك ملائكة الموكلون بمن آدم من ذلك الكتبة ومن ذلك حفظكم الله تعالى ملائكة الموتين ولا يصح في اسمه أنه إزرائيل ملك لا يصح هذا الاسم إزرائيل لا يصح أبدا الذي صح من أسماء الملائكة ثمانية أسماء فقط مع كثرة فاتل ثمانية أسماء صح جبرائيل وميكايل وإسرافين وصح مالك خازنا النار وصح كذلك منكر ولكير وهاروت وماروت هذه ثمانية أسوأ لما كصحة وما عدا لم يصح وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآمنوا به ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هذا هو مذهب أهل سبحانه وتعالى في الرافضة عليه من الله ما يستحقون الذين زعموا أن نشر القرون القرن الذين كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصح عنه صلى الله عليه وسلم وقال خير الناس قرن خير القرن قرن ثم, ثم الذين يلونهم وهؤلاء هم أهل القرون المفضلة الثلاثة والشهورين وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين نعم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الدنيا أفضل الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفضلهم حفظكم الله هؤلاء الأربعة وأفضل الأربعة بكل ثم عمر ثم عثم ثم علي رضي الله عنه المجمعين ثم بقية العشرة وهم العشرة الممشن بالجنة وقد صحى عبد الله بنوعود عنه وقال كنا نفاضل بين الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ابوك ابن ثم عم ثم أثمه ونسكت فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساق عما شجر بينهم وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهم هذا هو مذهب أهل سود الجماعة وهو السكوت عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقولون ما ورد في الآثار مما ظاهره طعم به إما مكذوب أو مزيد فيه أو هو صحيح لكننا نتلمس العذر العذره ونحمل كلامهم على احسن المحامل والطاعه لائمه المسلمين من ولاه امورهم وعلماءهم واتباع السلف الصالح واقتفاء اثارهم والاستغفار لهم وترك وترك المراء والجدال في الدين وترك كل ما كل ما كل ما احداثه المحدثون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا بعد أن ذكر الإمام رحمه الله تعالى ملخص معتقد أهل السنة بين حقيقة الكلمة الأخرى وهي الجماعة قال أهل السنة والجماعة هنا حفظكم والله تبرز الجماعة والجماعه جماعتان جماعه علميه وجماعه بدنيه وعلى المسلم أن يلتزم كليهما الجماعه البدنيه هي السمع والطاعة من ولاه الله الله عز وجل امرنا بالمعروف السمع والطاعه لمن ولاه الله الله عز بالمعروف وخالف في هذا الخوارج ومن تاثر به من يوم القيامة الخوارج لا يرون السمع والطاعة أما أهل السنة والجماعة فإنهم يرون السمع والطاعة في المعروف قال وعلمائهم هنا الجماعة الثانية الجماعة العلمية على الرجل أن يلزم علماء أهل السنة والجماعة ولا يجوز لطالب العلم ولا للداعية أن يرشد عوام المسلمين أو شبابهم إلى العلماء المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة فإن في هذا خروج عن الجماعة, الجماعة يجب على طالب العلم أن يرشد طلاباً وإتباع علماء أهل السنة والجماعة لأن هذا واجب أن نلزم كلام العلماء الربانيين قالوا اتباعوا سنف الصالح واقتفاءوا آثارهم أي من منهج أهل السلطة والجماعة اتباعوا سنف الصالح وهذا دليل على أن هذه الكلمة معروفة عند السابقين هذا الإمام رحمه الله تعالى من علماء القرن الثالث أو الرابع, القرن الرابع ومع هذا ذكر هذه الكلمة واقتفاءوا آثار استقرار لهم نعم هذا هو مذهب أهل السنة الجماعة في العلماء الماضين أننا نستغفر لمن سلف عن علمائنا قال وترك المراء والجدال في الدين نعم نحن نعرض الحق عرضا ولا نماري ولا نجادر في ديننا وترك كل ما يحدث عن المحدثون من أهل البدع يعني من نزوم السنة ترك البدعة ماذا حبظكم الله ما يسأل الله عز وجل في هذا اللقاء أسأل الله عز وجل بأسماء الحسن والصفاة العليا أن ينفعني ويأكم أسمعنا والله وعلى وأعلم وصلى الله وسلم ورحمة الله وعلى أسر واجمعين جزء الله خير أنا شيخنا أستاذ الدكتور محمد العقيل على ما قدم نسأل الله تعالى أن يجعله في موازين حسناته وينفع السامعة السامعين بما قال صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ملاحظة حفظكم بعض الناس فهم من عرضنا لكلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن ابن القيم يقول أن الله في كل مكان بذاته ما قال ابن القيم هذا وإنما يحكي قول المخالفين وأتى فريق ثم قال وجدته بالذات موجودا بكل مكان هذا ليس كلامه وأنه حكاية لكلام معتقد الآخرين وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net وجزاكم الله خيرا